لم نزل مع المؤلف في حديثه حول قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله قال أثابه الله تنبيه من هذا كله يظهر أن السعي هو المضي مع مراعاة ما جاء في السنة من الحث على السكينة والوقع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذا أمر عام لكل آت إلى كل صلاة ولو كان الإمام في الصلاة لحديث أبي قتادة عند البخاري قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا انتهى وكذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما ركع خلف الصف ودب حتى دخل في الصف وهو راكع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد على رواية تعد من العود قال المؤلف وهنا يأتي مبحث بما تدرك الجمعة الأقوال في القدر الذي به تدرك الجمعة ثلاثة وتعتبر طرفين وواسطة الطرف الأول القول بأنها لا تدرك إلا بإدراك شيء من الخطبة وهذا حكاه ابن حزم عن مجاهد وعطاء وطاووس وعمر ولم يذكر له دليلا والقول الآخر تدرك ولو بالجلوس مع الإمام قبل أن يسلم وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب ابن حزم بل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه لو أن الإمام سهى وسجد وفي سجود السهو أدركه المأموم لادرك الجمعة بإدراكه سجود السهو مع الإمام لأنه منها ولكن خالف الإمام أبا حنيفة صاحبه محمد على ما سيأتي والقول الوسط هو قول الجمهور أنها تدرك بإدراك ركعة كاملة مع الإمام وذلك بإدراكه قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فحينئذ يصلي مع الإمام ركعة ثم يضيف إليها أخرى وتتم جمعته بركعتين وإلا صلى ظهرا أما الراجح من ذلك فهو قول الجمهور للأدلة الآتية الأول أن القول الأول لا دليل عليه أصلا ويمكن أن يلتمس لقائله شبهة من قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لحمل ذكر الله على خصوص الخطبة لقوله تعالى بعدها فإذا قضيت الصلاة فسمى الصلاة في الأول بالنداء إليها وسمى الصلاة اخيرا بانقضائها وذكر الله جاء بينهما ولكن يرده استدلال الجمهور الآتي القول الثاني وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وابن حزم استدل له بحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والجمعة ركعتان فقط فإتمامها بتمام ركعتين واعتبروا إدراك أي جزء منها إدراك لها وقد خالف أبا حنيفة في ذلك صاحبه محمد لأدلة الجمهور الآتية وأدلة الجمهور من جانبين الأول خاص بالجمعة وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى أي فتتم له جمعة بركعتين وأخذوا من مفهوم إدراك ركعة أن من لم يدرك ركعة كاملة فلا يصح له أن يضيف لها أخرى وعليه أن يصلي ظهرا والجانب الثاني عام في كل الصلوات وهو حديث الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقد رد الأحناف على الحديث الأول بأنه ضعيف واعتبر الإدراك في الحديث الثاني يحصل بأي جزء ورد عليهم الجمهور بالآتي أولا الحديث الخاص بمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ذكره ابن حجر في بلوغ المرام وقال رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله وقال الصنعاني في الشرح وقد أخرج الحديث من ثلاثة عشر طريقا عن أبي هريرة ومن ثلاثة طرق عن ابن عمر وفي جميعها مقال إلى أن قال ولكن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضا مع أنه خرجه الحاكم من ثلاث طرق إحداها من حديث أبي هريرة وقال فيها على شرط الشيخين إلى آخره انتهى وقال النووي في المجموع ويغني عنه ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهذا نص صحيح وهو صريح في أن إدراك الصلاة إنما هو بإدراك ركعة وبالإجماع لا يكون إدراك الركعة بإدراك الجلوس قبل السلام لأن من دخل مع الإمام في إحدى الصلوات وهو جالس في التشهد لا يعتد له بهذه الركعة إجماعا وعليه الصلاة كاملة والنص الخاص أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى يجعل معنى الإدراك لركعة كاملة يعتد بها ومن لم يدرك ركعة كاملة لم يكن مدركا للجمعة وقد حكى النووي في المجموع أن الجمعة تدرك بركعة تامه لحديث الصحيحين المذكور وقال احتج به مالك في الموطأ والشافعي في الأم وغيرهما قال الشافعي معناه لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين وقال وهو قول أكثر العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي يوسف وتقدم أن الذي وافق الجمهور من أصحاب أبي حنيفة إنما هو محمد لما في كتاب الهداية ما نصه وقال محمد رحمه الله إن من أدرك أكثر الركعة بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر وفي الشرح أن أكثر الركعة هو بإدراك الركوع مع الإمام وبالنظر في الأدلة نجد رجحان أدلة الجمهور أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى سيكون لنا بعده لقاء آخر إن شاء الله حتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته